سأذكر اليوم الحل بإذن الله عز وجل بل وفي النهاية سأعرض عليك عرضا كبيرا هو أكبر عرض في البرنامج كله. سأخبرك به في آخر الحلقة، ولكن قبل أن نبدأ بالحل توجد أوهام نريد أن نتخلص منها. إذا لم نتخلص من هذه الأوهام فلن نتمكن من غض البصر. ما هي هذه الأوهام؟ <تصفيق> يجد وهم كبير يسيطر على من يحاول غض بصري وهو أنه يقول أنا لا أستطيع أنا لا أستطيع أن غض بصري حاولت ولا أستطيع هذا أمر فوق طاقتي لا بل تستطيع وهذا الكلام ليس أكثر من خدعة إبليسية صدقها الكثيرون والله تستطيع تريد الدليل؟ كن معي في هذا المثال لو أن سفاحا مجرما وضع السيف على رقبتك وقال لك ستخرج زوجتي الجميلة الفاتنة من هذا الباب إذا نظرت إليها ذبحتك الآن فخرجت زوجته هل ستنظر إليها؟ والله لن تنظر طيب إذا تستطيع بل سأذكر لك مثالا آخر أترك الآن هذا المثال السابق أتركه يوجد مثال آخر أبسط من هذا وأي واحد منا يمكن أن يتعرض له لو أن رسالة إلكترونية جاءتك على جهاز الكمبيوتر وفيها صورة مغرية لأجمل امرأة في العالم. ولكن هذه الرسالة فيها ما يسمى بالفيروس. إذا فتحت الصورة فسوف يتلف جهازك وتذهب كل المعلومات والبرامج التي فيه. هل ستفتحه؟ تفتحه؟ طبعا لا. إذن أنت تستطيع أن تغض بصرك. سبحان الله. في حال إذا تهددت حياتنا بالخطر فإننا نستطيع أن نغض أبصارنا كما حدث. و إذا تهددت أموالنا و أجهزتنا الآلية بالخطر فإننا نستطيع أن نغض أبصارنا كما حدثنا مع الفيروس في الكمبيوتر وأما إذا تهددت حياتنا بأن يصيبنا غضب الله تعالى فإننا لا نستطيع أن نغض أبصارنا أليس غضب الله أضر من الفيروسات بكثير و من السيف بكثير و من كل شيء بلا والله فأترك عنك وهم أنك لا تستطيع فهي هدعة قديمة من الشيطان أنا أعرف أنها لن تمر عليك يا الله يا الله إذا اتفقنا على ترك هذا الوهم فيمكننا أن نبدأ حل مشكلة غض البصر الآن الإنسان الذي يريد أن يغض بصره هو أحد شخصين لا ثالث لهما إما أن يكون متزوجا وإما أن يكون غير متزوج أما المتزوج فالحل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله يعني فليجامع زوجته بالحلال قال فإن ذلك يرد ما في نفسه وصدق عليه الصلاة والسلام سوف تنتهي المشكلة مباشرة. طيب ومن لم يكون متزوجاً بسيطة يتزوج. فإذا كان لا يستطيع الزواج فيوجد أيضا حل. قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج الباء أي القدرة الجسدية والمالية. من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء أي له حماية يا الله يا الله و توجد صفقة معينة إذا أتممتها بينك وبين الله تعالى فستكون أنت الرابع الصفقة من بلد واحد وهو. أترك النظر إلى المحرمات في الدنيا وسيعطيك الله تعالى الحور العين في الجنة وأيضا أنت أختي الكريمة إذا تعففتي في الدنيا فسيعطيك الله من الجمال والحسن في الآخرة ما يفوق الحور العين الذين هم في الجنة بل سيتمنى الرجل في الجنة أن يتزوج امرأة صالحة من نساء الدنيا لأنها أكثر جمالا وحسنا وستعيشين هناك في الجنة أجمل لحظات جمالك مع زوجك الآن أنت مخير أخي الكريم وأنت أيضا أختي الكريمة أنت مخيرة هل تود أن تستمتع بالنظر في الدنيا إلى من جمالهم أقل و مدة اللذة معهم ستكون أقصر أم إلى من جمالهم أكثر في الآخرة و البقاء معهم لا نهاية لها القرار لك فنفرض مثلا مثلا لو أن شركة عملاقة استقدمت عاملاً من دولة خارجية وعرضت عليه العمل عندها لمدة عشر سنوات والشركة بالتالي يلزمها أن توفر للعامل السكن في هذا البلد ولكنها خيرته بين عقدين إما يسكن في شقة عادية طوال مدة العقد طوال عشر سنوات أو أن يسكن في قصر فاخر ولكن لمدة يوم واحد. ثم بعد ذلك يتحمل هو السكن من حساب الخاص طوال مدة العقد العشر سنوات الباقية بالله عليكم ماذا سيختار هل يوجد عاقل يختار القصر لمدة يوم واحد لينام بعدها في الشارع طبعا لا طيب طيب انسى العقد السابق والمثال السابق انسى تخيل معي لو كان العقد كالآتي إما أن يسكن في الشقة العادية هذه لمدة يوم واحد أو أن يسكن في القصر الفاخر طوال عشر سنوات. لا طبعا هذه لا تحتاج تفكير واضحة. طيب سبحان الله نفس الشيء بالضبط بالضبط بين الدنيا والآخرة. إما أن نأخذ لذة قليلة ومؤقتة في الدنيا أو أن نأخذ لذة كثيرة ودائمة. لاحظ كثيرة لذة كثيرة ودائمة في الجنة. من سيختار الدنيا الآن؟ والله الغريب أنه يوجد بعض الناس لا يزال يختار الدنيا مع أنه يعلم أن في الآخرة ما هو أعظم وأكرم وأدوم لكن سبحان الله أنا والله لا أفهم لماذا لا, لا أعرف سبب والله تعالى يقول, يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى <تصفيق> يوجد علاج لغض البصر قليل من الناس من يستخدمه مع أنه من أنفع أنواع الأدوية على الإطلاق ما هو؟ إنه أن تطلب من الله أن يغض بصرك وهو سيفعل لك ذلك سبحانه لأن الله وعد من اعتصم به أن يعصمه وهو قادر على ذلك لا تستهم بهذا العلاج والله هذا العلاج استخدمه الأنبياء لحل هذه المشكلة يوسف عليه السلام لما راودتهم رأت العزيز اعتصم بالله فقال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي أول كلمة قالها معاد الله سأل الله أن يعيده من هذه الفتنة وفعلا امتنع عنها لأنه اعتصم بالله فعصمه الله قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده حتى أن مرأة العزيز لما امتنع يوسف عنها مع أنها كانت جميلة قالت عن يوسف ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم يعني تمنع بالله عني فاستخدم أنت نفس السلاح كلم ربك كلمهم قال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم قل له قل له يا ربي أريد وألا أنظر إلى ما لا يرضي اللهم أنت تعلم حاجتي وأنت قادر على أن تعصمني وأنا محتاج إليك اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ادعوه كلمه فإنه يحب أن يسمع منك وسيستجيب لك صدقني سيستجيب لك لكن أسمعه صوتك قال تعالى في الحديث القدس يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فاستهدوني أي أطلب مني الهداية وسوف أهديكم ومن أقوى العلاجات النافعة أن تستحضر مراقبة الله لك وأن رؤيته لك أسرع من رؤيتك أنت للمحرمات، قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقلها إن الذي خلق الظلام يراني لا خوف من الزوجة ولا من الوالدين ولا من أحد، قال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين و أنت يمكنك أن تختفي عن أعين الناس لكن مستحيل أن تختفي عن عين الله قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ثم إن هذه العين لا تستحق أن تمتعها بالحرام لأنها ستخونك يوم القيامة إنها لن تقف في صفك بل ستشهد عليك أنت تمتعها هي وهي تشهد عليك فقد ورد عن النبي صلى الله عليه و وسلم أن الله يختم على فم الرجل يوم القيامة بحيث لا يستطيع الكلام فيقال لأعضائه انطقي فتنطق بأعماله فتقول العين أنها للحرام نظرت قال ثم يخلى بينه وبين الكلام يعني يرجع يتكلم الرؤى الأخرى يستطيع فيقول لأعضائه بعدا وسحق لكم فعنكن كنت أجادل يعني أنا أحاول أن أوصل اللذة والمتعة إليكم وفي النهاية تشهدون عليه قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فلا تتعب نفسك مع هذه العين فإنها والله ليست كفأا لكي تعطيها ما أرادته من المحرمات فقط حاول أن تدخل أنت الجنة لا تحاول أن ترضي عينك فإنها والله لا تستحق أهم شيء أن ترضي الله سبحانه <تصفيق> الآن وصلنا إلى العرض الكبير الذي لا يفوت أرجوك احرص عليه. العرض يقول لا تنظر إلى المحرمات في الدنيا وسيرزقك الله النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. لأن الله تعالى قال في سورة قاف لإهل الجنة ولدينا مزيد المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. طيب من هم الذين سيحصلون على المزيد؟ قال تعالى في نفس السورة. من خشي الرحمن بالغيب، فإذا خشيت الرحمن بالغيب ولم تنظر المحرمات فستحصل على المزيد الذي هو رؤية الله تعالى يوم القيامة. وربنا سبحانه هو أجمل شيء في الوجود، بل لا يوجد من هو أجمل منه سبحانه. والنظر إليه هو أجمل من لذات الدنيا كلها، بل أجمل من كل لذات الجنة أيضاً. قال صلى الله عليه و وسلم و إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم فيقول ألم تبيض جوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجن من النار قال فيكشف لهم عن الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأن تجمعنا جميعاً في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر اللهم آمين لنا ولكم نلتقي في الحلقة القادمة. يا